حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمَا أَخَذَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ بِحَدٍّ يَسْتَأْخِذُ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حوى مما ذكروا به فأغرينا بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنَّا فَإِن يَخْرُجُوا مِنَّا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَوْلَ الْبَجُولَانِي مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 وَطْلُوا عَلَيْهم النَّبَأابِنَي آدمَمَ بِالحَبِّ إِذ قَروَب كُرربًَا فَتقُبّلَ منِنْ أَحَدهِمَا وَلَمْ يتَقَبّ منِنْآخر فَتُقُبلَ منِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبّ مِنَ الآخرَِ قَالَلَأَقُتُ َّكَ قالَالَ إِ ماَا يَتَقَبّل الله من المتقين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 إِنِّي أريد أَنْ تَبُؤَ بِاسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النار وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ تَتَوَعْتَ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب مكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن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 إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ومصدقا, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 وَإِن تَوََّ فَلَم أن مَا يريد اللَّهُ أَ يُصبَهُم بِبَعضِذُنُوا بِمْ وَإِن كَثًا مِنَ الناسَّاسِ لَفَاسِقُون أَفَحُكمَ الْجاهِلتَ بغون وَمننْ أَحْسَلُ مِنَ اللَّه حُكمَ لِقَوْموقِنُون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَيَقولُوا ال الذيَّينَ آمَنُهُ أَأُل إَِّذينَ أَقَسَمُوا بالِلَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ إِهُم لَعكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالهُم فَأَصَح خاصِرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزلنا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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ولا يزيدنك كثيرا مما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَا خَوْفٌ خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 قد خلت من قبل الرسل وامه صدئقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا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 كَفًا مِنهُم فَاسِقُون تَجدًا أَشَددًا الن سِعدَوَةَ للَّينَ آمنُ اليَهودَ وََّذينَ أَشرَكُ وَتَجدًا أَقَرَبَهُم م وَدَّتَ للَّذينَ آمَنُ الَّينَ قالُوا إِا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 وَمَا لنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين جَعَلَ جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا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 اِثْنَانِ فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمى والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني وإذ كَفَفْتُ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا تَمَّ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً منك قَالَ اللهَّهُ إِي مَُزِلُهَا عَلَْكُمْ فَمَي يَكْفُر بعدُ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا مِنْ كُمْ فَإِنّي وَعََذِبُهُ عَذاَابَ الل وَعذّبُهُ أَ أحدَدَم